وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلت في معنيا ببيان خطتي في شرح كتاب الرقاق من كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الوخاري رحمه الله تعالى وجعلت شرحي في محاور سبعة وهذه بمنزلة المفتاح لهذا الشرح ولذلك عونيت ببيانه فأول محور من هذه المحاور كما ذكرت قبل ذلك أن نقرأ سند الحديث ومتنه قراءة صحيحة <تصفيق> لا سيما في اسماء الرواه حيث لا يدخلها القياس في كثير من الأحيان بل بد أن تتلقى عن طريق السمع. ثم ذكرت بعد ذلك الترجمة وأركانها وبعد ذلك قلنا نعرف برجال الإسناد فإن كان الراوي من أئمة العلم والعمل وقفنا عنده وبينا شيئا من كلامه وبعضا من أحواله لنبين عظمة, عظمت لنبين عظمة هذه الأمة وحتى يأتس الناس بها لا سيما في هذا الزمان الذي هو زمان الانبطاح أو زمان الهوان هانت الأمة على نفسها وهانت على غيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله المحور الثالث أن نبين ما اجتمل عليه الإسناد من علوم الحديث وعلم الحديث علم اختصت به هذه الأمة ولا يعلم له نظير في أمة من الأمم السابقة وأنا أعني نقل الأخبار بالسند الصحيح المتصل فإنه لا يعرف لأمة من الأمم ما عرف لهذه الأمة المجيدة بل قبة ما عند الأمم الأخرى ككتبها المنزلة من السماء لا يعرف لها إسناد متصل أناجيل النصارى لا يعرف لإنجيل واحد إسناد متصل وهذا هو قبة ما عندهم أغلى ما عندهم هو الإنجيل ومع ذلك لا يعرف له إسناد صحيح متصل لأي إنجيل من هذه الأناجيل بل ذكر ابن حزم وغيره من أهل العلم أن في بعض الأسانيد انقطاع يصل إلى ثلاثمائة عام ما بين الراوي والذي فوقه ثلاثمائة عام نحن عندنا معاشر المسلمين يضاعف الحديث لو ثبت أن الراوي في سماعه من شيخه كلام ولو كان يسيرا لا يقضى حينئذ باتصال الإسناد بل الراوي إذا دخل له حديث في حديث حصل له الأخبطة يعني وساق حديثا بإسناد لم يكن هذا الإسناد له يضعف بسببه وترد عليه أحاديثه إذا كثر ذلك منه فإن لم يكسر ذلك منه يضره في باب الترجيح يعني عندنا في علوم الإسناد دقة متناهية أي خلل بيحصل في علوم الإسناد هو بسبب تطبيق العالم وليس بسبب القاعدة قد يخطئ العالم في التطبيق تطبيق القاعدة أما القواعد فهي كما قال مرجوليوس هذا المستشرق الذي كان يمتلئ غيظا على الإسلام وأهله كان يقول ليهنأ المسلمون أو ليفخر المسلمون بعلم حديثهم قصة الإسناد قصة طويلة بدأت بعد سنة أربعين من الهجرة بعد هذه الخصومة التي جرت في الأمة وحصل اقتتال بسببها ونجم بسبب هذا الفرق المعروفة وكان أول هذه الفرق فرقة الخوارد وفرقة الشيعة دي أول فرقتان إسلامي كبيرتان نجمتها في هذه الأمة بدأ يحصل بقى الكذب من منذ ذلك الزمان بقى من سنة أربعين وانت طالع حصل نوع الكذب العلماء بدأوا يستخدمون التواريخ ويستخدمون معرفة الرجال إلى آخره كما هو معروف في علم الحديث حتى وصلوا إلى استواء علم الحديث فمن خلال الإسناد نحن نحاول أن نتلقف بعض القواعد الحديثية وننصر علم الحديث بكامله من خلال أسانيد الإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد البخاري يبقى لي أن أنبه على شيء هام وهو كثيرا ما يسأل بعض الناس لماذا لم يهتم المحدثون بعلم التاريخ برغم أنه نقل بإسناد كما اهتموا بعلم السنة وهذا سؤال وجيه وكثير من الناس لا يعرف لماذا بداية ينبغي أن نفرق بين التاريخ كتاريخ وبين علوم السنة السنة هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته لأحاديث المرفوعة لعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن أصناف الأحاديث المرفوعة قلنا هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فعلم الحديث كله قائم لأجل هذا كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من أقواله أو كان من أفعاله أو كان من تقريراته عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه يرى الصحابية يفعل شيئا فيقره على ذلك اعتنى العلماء بهذا عناية بالغة ووضع علم الحديث أصالة وابتداء لأجل هذا النوع. التاريخ ده كلام الناس وكلام المصاطب وكيف نقل التاريخ تقع مثلا حدث واقعة كبيرة زي مثلا ما سنقول مثلا ما بين علي ومعاوية رضي الله عنه وكان فيه مشاكل بنو أمية يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه وعلي ابن أبي طالب يرى ان آه آه آه آه آه الأخذ من بالثأر من قتلت عثمان سيفضي إلى تفرق الأمة فيريد أن يمهل قليلا حتى يستقر الأمر بدأت المشكلة من هنا لا دا ولي الدم لا يريد أن يفرط في دم عثمان هم بنو أمية وعلي بن أبي طالب له مصلحة في أن يؤجل شيئا من هذا بدأ الخلاف حصل بقى معارك بينهما وحصلت مشاكل وحصلت مشادات اللي بيحصل بقى واحد يروح يلو يريد أن ينقل هذه الواقعة يروح لواحد انت اسمك ايه اسم فلان طيب قل ما الذي جرى يقول والله حدث كذا وكذا وكذا و... ينقل سواء كان صادقا أو كاذبا هو لا يحقق إنما ينقل كلامه يذهب لواحد آخر من أنت؟ أنا فلان الفلان طيب قل لما الذي جرى طبعا إذا كان هو من ممن يوالي عليا فبالضرورة سيقدح في معاوية وشيعته والعكس المؤرخ ينقل ما يسع وذلك ابن جرير الطبري إمام المؤرخين صاحب كتاب تاريخ الأمم والملوك كتب في مقدمة هذا الكتاب سطرين يتبرأ فيهما من الأخبار المنكره التي وردت في كتابه يقول كلاما معناه لعل سامعا يستشنع بعض ما يسمع أو لعل قارئا يستقبح بعض ما يقرأ فليعلم أن هذا لم يأتي منا إنما نقل إلينا فأديناه كما نقل إلينا لم يعتني ابن جرير الطبري رحمه الله بتنقيح التاريخ بخلاف كتبه الأخرى يعني كتاب مثلا تفسير القرآن الوجامع البيان في تفسير آية القرآن وده يعتبر قبة التفاسير وهو كالبحر المحيط الكل يغترف منه كان ابن جرير إماما محققا محررا مرجحا في هذا الكتاب يقول يأتي بالآية مثلا ويقول إن الآية دي تحتمل عدة معاني المعنى الأول كذا وهو ما حدثني فلان عن فلان عن فلان ويبتدي يسوق الأسانيد التي وصلت إليه في بيان إن الآية معناها كذا يقول وقال اخرون بل معناها كذا ويبتدي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسوق أسانيده إلى العلماء من الصحابة والتابعين وإذا كان فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تفسر الآية ياتي بها حتى ينتهي منها يقول وقال آخرون بل المعنى كذا وابتدي يبسط مثل هذا بالأسانيد ثم يكر راجعا إلى هذه الأقوال ويرجح معنا على الآخر يقول الصواب المعنى الفلاني ويذكر حجته في ترجيح هذا المعنى على المعنيين الذين ذكرهما وإذا كان في قراءات يتعرض القراءات بالترجيح وبيان حجة القراءة في هذه القراءة وفي النهاية يخلص إلى ما يرتئيه وما يعتقد أنه الحق في المسألة كتاب جامع البان كتاب رائع جدا جدا من لم يذق طعم هذا الكتاب لم يذق طعم التفسير ده كان نهج الطبري فيه كتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير أيضا التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام صنف هذا الكتاب على مسانيد الصحابة طبع من هذا الكتاب الجليل الرائع مسند ابن عباس في مجلدين مسند علي بن أبي طالب في مجلد مسند عمر ابن الخطابي في مجلدين ومجلد ثالث فهارس وبعدين وجدوا أخيرا جزءا من هذا الكتاب الجليل فيه مساند بعض الصحابة زي عبد الرحمن ابن عوف وابي عبيدة ابن الجراح والزبير من العوام إلى آخره طريقة الإمام ابن جرير في هذا الكتاب طريقة جليلة وطريقة ماهرة تدل على تبحر هذا الإمام في العلم يأتي بالحديث ثم يقول هذا حديث أو هذا اسناد حديث عندنا صحيح وقد يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح للعلل الآتية واحد اثنين ثلاثة اربعة ويبتدي يرجع لهذه العلل فيفندها علة علة حتى يثبت صحة الحديث عنده وبعدين بعد كده كل ذا حدثنا أخبرنا يأتي بالمعاني التي تستقى من هذا الحديث ويستدل لها بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة وكلام التابعين وأشعار العرب وما قيل من الاعراب وما قيل من المعاني كتاب رائع جدا في الوقت الذي فصل الكلام بهذه الطريقة في كتابيه جامع البيان في تفسير آية القرآن وتهذيب الأثار وهو في الفقه لم يفعل هذا في كتاب التاريخ إنما قال هاتين أو قال هذه الجملة التي ذكرتها لعل مستمعا يستشنع أو قارئا يستبشع خبرا يمر به فليعلم أنه لم يؤت من قبلنا هذا ليس على عهدتي وليس على مسؤوليتي إنما هي أخبار نقلت إلينا فأديناها كما نقلت إلينا إذن التاريخ فيه كثير من الخبث عشان كده الرجوع إلى التاريخ وكتابته مرة أخرى على قواعد المحدثين أرى أنها ضرورة لأن الذين أطعنون على الصحابة انما يأخذون من بئر ابن جرير وكما قلنا فيه كلام كثير من الباطل يعني يكفي مثلا أن تعلم أن راويا واحدا في أسانيد ابن جرير في التاريخ كان كذابا مشهورا تركه كافة أهل العلم وهو أبو مخنف لوط ابن يحيى هذا الراوي أبو مخنف ده لو مخنف على وزن منبر لوط ابن يحيى ده أجمع أهل العلم على أنه ساقط من الهلكة ومن الرواة التالفين ده بقى نقل كثيرا من اخبار الفتنة وفيها كلام مستبشع مستشنع يعني انت عارفين لما يقول لك ان علي بن ابي طالب ارسل ما ابو موسى الاشعري ومعاوية بن ابي سفيان ارسل عمرو بن العاص قصه الحكمين يعني وبعدين قال لك خلاص كان ابو موسى رجلا داهيه كان عمرو بن العاص رجلا داهيه وكان ابو موسى الاشعري على نياته رجل غلبان على نياته حسن الظن فلاعب به عمرو بن العاص وقال له خلاص كل واحد يخلع الايه يخلع الامير بتاعه فأبو بوسال أشعر خلع عليا أما عمرو بن عاصم أنا وأنا ثبت معاوية ده كلام تهريج ما لا يقوله إلا صبيان على في ال على المصاطب ما كان الصحابة وهكذا لكن كثير من أخبار الفتنة التي جرت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه فيها كثير من الأخبار الكاذبة طيب العلماء لم ينقحوا لكنهم تركوا الوسيلة التي بها نعرف الصادق من الكاذب أو نعرف الخبر الصادق من الخبر الكاذب ألا وهي الاسناد؟ عشان كده عندهم قاعدة يقولون فيها من أحال فقد برئ من أحال فقد برئ أنا رويت هذه الواقعة بإسناد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنا عزارة في دي صحيحة ولا لا أرجع إلى الاسناد وأخذ راويا راويا وشوف كل راوي من هؤلاء ما درجته من الصدق ما درجته من الاتقان والكلام ده كله بحمد الله مدون في كتب الأئمة أئمة الجرح والتعديل عشان اقول لك ان الأمة دي عظيمة وهذه الأمة لن تغلب قد تقهر في جيل من الأجيال ولكنها تسترد عافيتها ليه؟ لأنها خدمت كتاب ربها عز وجل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم بما لا يعرف عشر معشاره لأمة من الأهل. كل أسماء الرواة تقريبا الذين روا الأخبار سواء كانت في السنة أو كانت في التاريخ كل هذه الأخبار موجودة في كتب بعضها عُنيا بكتب معينة وبعضها بعضها كان مطلقا شاملا لكل راو في أي كتاب من الكتب. مثلا عندنا في الكتب الستة اللي هي تعتبر أهم كتب في الإسلام. عندنا البخاري ومسلم وأبو داود والتر والنساء والترمذي وابن ماجه. ده عندنا كتاب الكمال في أسماء الرجال الغني المقدسي اللي المزي هذبه بعد ذلك في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال وطبع في 35 مجلدة عندنا كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حضر العسقلاني هذب كتاب المزي وأضاف إليه كثيرا من الأقوال إما في الجرح والتعديل لم يذكرها المزي في كتابه في عندنا مغلطاي لو كتاب إكمال تهذيب الكمال وعندنا الذهبي لو كتاب اسمه تذهيب التهذيب هذه الكتب هذا الكتاب وفروع في ضبط رجال الكتب الستة وما قيل فيهم من الجرح والتعديل عندنا في مستد إمام أحمد مستد الشافعي مثلا عندنا الحسيني لو كتاب الإكمال والحافظ من الحجر أخذ كتاب الإكمال وزاد عليه في كتاب يسمى تعجيل المنفع بزوائد الرجال الأربعة الذين لم يذكره في تهذيب الكمان عندنا كتاب التاريخ الكبير البخاري وكتاب التاريخ الأوسط لل... والتاريخ الصغير التلاتة دول للبخاري وعندنا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وعندنا كتاب الثقات لابن حبان وعندنا كتاب الثقات للعجلي وعندنا كتب الثقات لابن شاهين وعندنا كتب التواريخ اللي مصنفة على البلدان عندنا تاريخ مصر لابن يونس وتاريخ مصر لابن عبد الحكم وتاريخ نيسابور للحاكم وعندنا تاريخ بغداد للخطيب البغداد تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ دارية وتاريخ إربل كل بلد من بلدان الإسلام تقريبا لها كتاب تاريخ الكتاب ده العلماء العالم الذي صنفه يذكر علماء البلد الذين سكنوا هذا البلد ويذكروا من أخبارهم ومن أقوالهم وبعض أحوالهم وكلام علماء الجرح والتعديل فيهم فأنا عندما أريد أن أحكم على أي إسناد من هذه الأسانيد أنظر في هذا الراوي أبحث في كل هذه الكتب إلا ما أجد في هذا الكتاب يكون في الكتاب الآخر حتى أعصر على هذا الراوي أجد أن العلماء تكلموا فيه وذكروا أن هذا درجات من الضبط والاتقان كذا وكذا فأنا لو وقفت على سند من أسانيد التاريخ التي رواها الأئمة بأساندهم أستطيع أن أصل من خلال علوم الإسناد إلى معرفة هذا الخبر صحيح أن ضعيف يبا إذن من أحال فقد برئ ابن جرير ذكر الإسناد إذا هو لم يخطط خطة أن ينقح الأخبار ولا أن ينظر فيها المحال منها ولا المعقول منها والكلام ده عشان كده لم يهتم العلماء علماء الحديث بأخبار التاريخ لأنها مستقاة من أفواه الرجال وفيها كثير من التزيد يعني ممكن واحد يكذب خبرا برمته يألف أو يأخذ الهيكل هيكل الخبر بس وبعدين التحبيشة دي كلها يجيبها من عنده فلم يهتم العلماء كثيرا بهذا بخلاف أقوال النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بيان للقرآن وهي وأن الحجة لازمة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف كلام غيره لذلك كانت عناية العلماء بعلوم السنة اللي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته أكثر بكثير جدا من اتمامهم بعلم التاريخ من خلال الإسناد الإمام البخاري بنحاول نحن نطل اطلاله في كل إسناد من الأسانيد على شيء من علوم الحديث حتى نلم بعلوم الحديث جملة من خلال أسانيد الإمام البخاري رحمه الله تعالى المحور الرابع نبين هل روى البخاري هذا الحديث في مواضع أخرى من كتابه أم لا ولماذا فرق البخاري الحديث في هذه المواضع مع ذكر شيء من تبويبه على هذه على هذا الحديث في مواضعه لإحياء ملكة الاستنباط وبيان قدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفي هذا أيضا رد على الذين يزعمون أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تستوفي حاجات الناس وأن عشر وأن تسعه أعشار ما يحتاجه الناس إنما يكونوا في القياس ونبين أيضا هروا الإمام البخاري الحديث الذي في كتاب الرقاق الذي بنشرحه في موضع آخر بذات السند والمتن أم لا لأن البخاري قل ما يفعل شيئا من ذلك المحور ده في مثال أهمية البخاري رحمه الله كما نعلم من طريقته قد يورد الحديث في أكثر من خمسة عشر موضعا يكرره فلماذا يكرر البخاري الحديث الواحد في هذه المواضع كلها قلنا ان الإمام رحمه الله عليه قصد الفقه من الحديث فهذا هو الذي حدا به أن يفرق أو أن يكرر الحديث الواحد في عدة مواضع وأنا سأذكر لكم نموذجا من هذا في كتاب الرقاق أنا عايز بس الإخوة الذين يسمعونني ينتبهوا جيدا طبعا العلوم الإسناد تحتاج إلى ورقة تحتاج إلى سبورة إننا أكتب وأبين فأنا أرجو بقى اللي عايزي يعني يكون معاه كالرأس ويكون معاه قلم ويكتب خلفي وأنا أحاول بقدر المستطاع أبسط المسألة وأنا عارف أنها تكون صعبة في الأول لكن مع كثرة تكريرها ستبقى سهلة جدا إن شاء الله تعالى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق عقد بابا قال باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وإحنا طبعا قلنا يعني أركان الترجمة وقلنا شرط صحتها بل لابد أن يكون في مطابقة ما بين الترجمة وما بين الحديث الذي يريده الإمام إذا ما كانش في علاقة بينهم تبقى الترجمة فاسدة وطبعا هذا لم يقع للبخاري رحمه الله إلا في مواضع يسيره استشكل أهل العلم إرادة الحديث ده تحت الترجمة دي وكما قلت بالنسبة لعموم صحيحه فهي في مواضع قليلة جدا قال باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبه. قال سمعت حسين ابن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هكذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث مختصرا كما قلت ذكروا في كتاب الرقاق هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله كرره في أربعة مواضع من صحيحه بخلاف هذا الموضع بخلاف هذا الموضع اللي هو في كتاب الرقاق كرره في كتاب الطب مرتين وكرره في كتاب الرقاق مرتين دي المرة الأولى اللي انا قرات فيها الحديث وفي مرة ثانيه جايه في كتاب الرقاق برضه وذكره في كتاب احاديث الانبياء يبقى انا عندي في كتاب الطب مرتين كتاب الرقاق مرتين أدي أربعة وفي كتاب احاديث الأنبياء ذكره مرة أدي الحديث كرره البخاري رحمه الله في خمسة مواضع من صحيح الموضع الأول أهو اورده مختصرا وقال باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أخذ الآية من سورة الطلاق في مطلع سورة الطلاق شطرا من الآية وجعلها تبويبا لحديث ابن عباس هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولذلك أنا قلت أنه أورد الحديث مختصرا طيب تمام الحديث أنا سأذكر لكم مواضع الحديث وألفاظ الحديث وتبويب البخاري عشان أقول لك لماذا كرر البخاري هذا الحديث في هذه المواضع في كتاب الطب قال باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي هذه فايده من اكتوى هل جائز يكتوي ومن كوى غيره هل جائز ان يكوي غيره وفضل من لم يكتوي هذه ثلاث فوائد في تبويب واحد وده متخذ من نفس الحديث حتضم ثلاث فوائد دول على التبويب ده هو من يتوكل على الله فهو حسبه هذه اربعه أربع فوائد قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل ابن فضيل هذا اسمه محمد قال حدثنا حسين اللي هو ابن عبد الرحمن عن عامر اللي هو ابن شراحيل الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لا رقية إلا من عين أو حمة هذا كلام عمران قد ثبت هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى إذن في إثبات للرقية العين معروفة واحد يحسد واحد الحمى هي لدغة العقرب أو لدغة ذوات السم لكن هي المشهور أنها لدغة العقرب إذا لدى الإنسان لدغته عقرب فيسترقي قال حسين بن عبد الرحمن فذكرته لسعيد بن جبير أي ذكر كلام عمران ابن حسين رضي الله عنه لا رقية إلا من عين أو حمى فذكره لسعيد بن جبير فقال سعيد حدثنا بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون مع الرهط يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا امتي هذه قيل بل هذا موسى وقومه قيل انظر الى الافق فاذا سواد يملا الافق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا الى افاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون الفا بغير حساب ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولم يبين لهم فافاض القوم عايزين يعرفوا من هم هؤلاء السبعون ألفاً اللي هم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب قالوا نحن يعني المقصود هؤلاء نحن الجيل الصحابة يعني الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحنهم وأولادنا الذين ولدوا في الإسلام فانا ولدنا في الجاهلية بدؤوا يعني اختلفوا من هؤلاء نحن وأولادنا الذين ولدوا في الإسلام لأننا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يعني الكلام وصل للنبي عليه الصلاه والسلام في داخل الدار فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن الاسدي أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا قال سبقك بها عكاشة ده لفظ الحديث الكامل سياق الحديث كاملا ترى ان البخاري لما أراد أن يتكلم عن التوكل استل من الحديث ما يخدم هذه الفكرة ثم انه يرويه كاملا علشان الثلاث فوائد اللي احنا ذكرناهم في التبويب نفس هذا الحديث نفس هذا الحديث الذي اورده الامام البخاري في كتاب الطب اورده ايضا في كتاب الرقاق بس شوف كيف اورده لان البخاري لا يكاد يكرر الحديث باسناده ولفظه في مكانين لا يكاد ينظر فان كرره فلا بد ان يكون في التكرير فائدة قد يلحظها إنسان وتخفى على كثير ممن لا يعرف منهج الإمام البخاري في تكرير الأحاديث في كتاب الرقاق البخاري عرض لهذا الحديث فقال باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا بن فضيل حدثنا حصين ده زي الإيه؟ نفس الاسناد الذي ورد في كتاب الطب قال البخاري حاء حول الاسناد بقى ودي فايدة زائدة قال حاء وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين اسناد مختلف إلى حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده التفصيل ده ما جاش في الاسناد الأولاني عشان كده بقولك البخاري لما بيكرر الإمام رحمة الله عليه يكرر لفائدة فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي جبريل عليه السلام لم يرد له ذكر في الاسناد الأولاني، برغم أن البخاري يروي عن عمران بن عن ابن فضيل وهنا عن عمران عن ابن فضيل. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت ما هذا أمتي هذه قيل لا من الذي قال له لا جبريل عليه السلام وهذا ورد في الاسناد الثاني قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولم قال كانوا لا يكتوون من اللي قال كانوا لا يكتوون هنا جبريل عليه السلام يعني اذا ال ال ال الاسناد الثاني أعطاني أصل المحاورة النبي عليه الصلاه والسلام لما قال في الاسناد الأولاني والصحابة قالوا له من السبعون ألفا قالهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا تطرون عربي ما توكلون من اللي ده المعلومة دي للنبي عليه الصلاه والسلام جبريل عليه السلام كما في هذا الحديث والمحاورة دي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين جبريل عليه السلام فجبريل عليه السلام بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما القائل النبي عليه الصلاة والسلام قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم الخبر الأولاني عكاشة اللي بيسألوا منهم قال نعم في هذا الخبر قال أدعو الله, أن يد أدعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم فقام رجل آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة إذن عندي برغم ان الحديث ورد بسندين متحدين إلا ان فيه فروق بينهما ربما كان اللفظ الثاني ده هو لفظ هشيم ابن بشير وهو الظاهر على أساس ان لفظ ابن فضيل مر بنا هنا يبقى أن يكون هذا هو لفظ هشيم ابن بشير اخذه عن عمران ابن عبد الرحمن طيب واحد يقول طيب لما يعني الراوي واحد زي حسن بن عبد الرحمن الرواية اختلفت لي أقول لك أن أي إنسان في الدنيا يقص خبرا من الاخبار تعتريه حالات حالان حال نشاط وحال كسل في حال النشاط الإنسان بيكون مهيئ النفس حاضر الذهن فيستحضر الخبر على وجهه وانت جرب هذا من نفسك أنت نفسك إذا كان في خبر من الأخبار أحيانا تقوله باستفادة ولا يفوت منك أي جزء من جزئيات الخبر وأحيانا تقوله أنت ضجر واحد ييجي يحكي لي يقولك حكي الخبر إزاي حصل تكون أنت ولا متضايق ولا حاجة كده تجمل له الخبر ياخذ الخبر منك مجملة تكون احيانا منبسط النفس مستريح النفس يجي واحد يقول لك الخبر طوله طيب عد بقى ايه على ما اقول لك القصة من اولها بقى. وتبتدي تذكر هذا الخبر بزيادات كثيرة الراوي الاولاني الذي جاء وسألك وانت ضجر اخذ الخبر مجملا الراوي الثاني لما اتى وانت منبسط النفس اخذ الخبر على وجهه توصل ده عنده زيادات وده الزيادات ليست عنده كذلك هنا حسين بن عبد الرحمن اللي هو راوي الخبر اللي تفرع تفرعت الرواية من تحتي هذا الراوي ممكن يكون منبسط النفس يأتي بالخبر على وجهه أو يكون ضجرة النفسي فلا ياتي بها على وجهه عشان كده لما بنحب نشرح الحديث عشان كده قلت لكم قلت لكم لما أنا يعني هشرح الحديث همر على مواضع هذا الحديث من صحيح البخاري كله وليس هذا فقط بل سأنظر إلى كتب السنة الأخرى التي خرجت نفس الخبر عن نفس الصحابي وشوف الزيادات اللي وردت في المتن لأن كل زيادة أحيانا قد يتعلق بها حكم من الأحكام الشرعية الزيادة الوحدة قد تكون لفظة من الألفاظ قد تكون جملة ده يتعلق بها حكم من أحكام الشريعة عشان كده من أراد أن يستجمع الأخبار على وجهها بد أن يأتي بالروايات وبالالفاظ كلها على وجهها هذه الموضع الثاني اللي الإمام البخاري روى في هذا الحديث عندنا الموضع الأولاني آد الثاني آد الثالث يتفضل الموضع الرابع والخامس الموضع الرابع الإمام البخاري أورده في كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى عليه السلام أورد فيه عدة أحاديث واحد اثنين، ثلاثة أربعة أورد أربعة اخبار. الحديث ده حديث اللي احنا بتاعنا الدكتور بتاع ده الحديث الرابع تقريبا يعني أرجو أن اكون وهما لأننا أي نعم أورده مختصرا قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن المتحد في هذا الاستناد كله حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال عرضت علي الأمام ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هذا موسى في قومه بس ما جابش أكثر من كده يبقى البخاري أخذ جزءا من الخبر يخدم التبويب وهو باب وفاة موسى طب ده الكلام ده يوم القيامة هذا الكلام يكون يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا كما ورد في بعض الأخبار في رحلة المعراج لكن العلماء يقولون ان المعراج أو النبي صلى الله عليه وسلم عرج به مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة لكن تفاصيل الرحلة الأولى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بخلاف تفاصيل الرحلة الثانية وكثير من يعني هذه الأخبار رآها النبي صلى الله عليه وسلم مناما فمن جملة ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الرحلة الثانية في المدينة هذا الإيه هذا الحديث أنه رأى موسى عليه السلام ومعه سواد كثير فقال من هذا؟ قال هذا موسى في قومه وكونوا رآه بعد في معراجه مما يدل على وفاة موسى عليه السلام وطبعا إمام البخاري ابتدأ في يعني هذا الباب باب وفاة موسى بأصرح حديث يدل على ذلك وحديث أبي هريرة الذي رواه طاووس ابن كيسان ورواها أيضا همام ابن منبه وآخرون رواوا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما موسى عليه السلام في بيته إذ دخل عليه داخل فقال له أجب ربك فدخل عليه هو ملك الموت عليه السلام دخل على موسى عليه السلام ملك الموت وفي داره فقال أجب ربك ففقا موسى عينيه فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد عليه بصره وقال إنزل عبدي، فقل له آل حياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة طالما انك كنت لا تريد أن تموت فلما نزل ملك الموت عليه السلام إلى موسى وأخبره بما قال الله عز وجل له ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات المسات يدك سنة فقال موسى عليه السلام أي ربي ثم ماذا قال الموت قال فالآن فده واضح في وفاة موسى عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو شئتم أريتكم قبره عند الكثيب الأحمر لما يقول باب ذكر وفاة موسى الحديث ده صريح وكذلك الحديث حديث الباب بس حديث الباب يحتاج إلى أحاديث أخرى ذكرت أنا يعني شيئا منها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى هذا في المعراج عندما عرج به إلى السماء في المرة الثانية وهو في المدينة صلى الله عليه واله وسلم يبقى الإمام البخاري أورد هذا الحديث مختصرا جدا في كتاب أحاديث الأنبياء للفائدة التي أرادها من الحديث الموضع الأخير الذي أورد البخاري في هذا الحديث في كتاب الطب قال باب من لم يرقي شوف الـ الـ الـ كتاب الطب قبل كده بوب قال باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي في كتاب الطب تاني بوب عليه بقال بقوله باب من لم يرقي حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقال هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم ابناؤنا يبقى الصحابة قالوا مش إحنا نحن ولدنا في الشرك وعبدنا الأصنام شركنا بالله لكن أولادنا الذين ولدوا في الإسلام لم يعرفوا غير ربهم ولا, نبي ولا غير نبيهم صلى الله عليه وسلم هؤلاء جدير أن يكونوا هم الذين قصد بهم الكلام فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن وحصن. فقال أمنهم أنا يا رسول الله. قال نعم. فقام آخر. فقال أمنهم أنا يا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة. دا الإمام البخاري كما رأيتم استل من هذا الحديث عدة فوائد. نحن سنقف على الفوائد التي ذكرها الإمام البخاري ونزيد عليها فوائد أخرى مش كانت دمعزل عن الإمام لا الإمام ما قصد هذه المعاني ما قصدها لكن نحن نستطيع أن نستل من هذا الخبر فوائد كثيرة لندلل بها على أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاطت بكل حاجات الناس حديث هي البيان بيان آيات القرآن المجيد فعندنا القرآن والسنة كافيان كفاية كاملة وبهما تقوم الحجة إلى يوم القيامه يعني أنا النهاردة لما أشوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول يمر النبي ومعه الرهط ومعه العشرة ومعه الخمسة ومعه الاثنان ومعه الواحد وليس معه أحد طب النبي عليه السلام الذي مضى إلى ربه وليس معه واحد لم يؤمن به أحد قط الكلام ده هل النبي قصر في البلاغ يعني قيل له بلغ فلم يبلغ مثلا أبدا بد أن يكون أتى بالبلاغ على وجهه لكن إحنا نستفيد من كده إيه نستفيد من هذا قول ابن مسعود أنت الجماعة لو كنت على الحق وإن كنت وحدك إحنا بنقول اهل السنة والجماعة افترض أن رجلا في بلدة من البلدان هو على الحق المبين وخالفه أهل البلدة جميعا هذا الرجل لا يضره كثرة الهالكين ولا يستوحش ولا يستوحشنا مع عقلة السالكين. إذا أنت مطلوب منك أن تكون على الحق وإلا لم يتبعك أحد. وسوة بهذا النبي وسوة بغيره من الأنبياء الذين جاءوا بواحد أو جاءوا باثنين إذا هذا مما يقوي قلب صاحب الحق على أن يستمر في هذا الحق لا يضره كسرة المخالفين. ولا يفزع من قلة السالكين معه فإن السالكين على درب الحق أقل من الهالكين في ضروب البطل يبقى أنا دي يستفيد بها أصحاب الدعوات الحاجة الثانية اللي ممكن نستلها من هذا الحديث إزراء الصحابة على أنفسهم لأنهم لما سمعوا هذا قالوا نحن لم نرقى إلى مستوى أن نكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا حساب ليه استحضروا ذنوبهم السابقة برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في أحاديث كما في حديث عمر بن العاص في صحيح مسلم الذي يرويه عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال دخلنا على عمر بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا ابن عبد الله بن عمرو قال يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا قال فالتفت إلينا ثم قال لقد رأيتني على أطباق ثلاث أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا الي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك فبسط يده قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمر قال أردت أن اشترط قال تشترط بماذا قلت اشترط أن يغفر لي قال يا عمر أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها قال فوالله ما كنت أملأ عيني منه إجلال له ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلال له فلو مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة أنا عايزك بقى تنظر إلى الفرق بين حكمه في المرة الأولى والثانية يقول في المرة الأولى في الطبق, في الطبق الأول الذي كان عليه يقول ما كان أحد أشد بغضا الي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلين مت على هذا الحال لكنت من أهل النار جزما هيدخل النار مية في المية ليه مات كافرا دين امر واحد نمر اثنين ان بالنبي فقتله ومعروف قاتلوا اي نبي في النار يبقى جزم انه سيكون من اهل النار لو مات على واحدة من الاثنين دول بعد ما اسلم البيعيس الاسلام مد يده قبض ايده عشان يتطمن أريد أن يغفر لي قال له بقى إيه أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبل أهو يهدم ما قبل ومع ذلك يقول ايه إيه كنت بحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا ملك علي شغاف قلبي حتى أنني ما كنت أستطيع أن أثبت نظري على وجهه ودي عادة المحب الغارق في الحب لو واحد بيحب واحده مثلا واحد بيحب واحد ما يعرفش يبص له قوي بص بيحول بصره على طول لا يستطيع فعمر بن عاص بيقول ما كنت املا عيني منه اجلالا له وإكبارا لدرجه انني لو قيل لي صف النبي عليه الصلاه والسلام وأنا ظللت معه سنين عدد رايح جاي عليه ممكن أغلط في الوصف بسبب إيه مش مستحضر شكله علشان ما كنتش باملعين منه مع هذا الحب الكبير ومع أن الإسلام يجب ما قبله يقول فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ما قالش كنت من أهل الجنه لا لا رجوت أن أكون من أهل الجنه فهو هنا الصحابة بيقولوا نحن ولدنا في الشرك لا إحنا مش أصحاب هذه المنزلة إنما هؤلاء أولادنا يبقى نفهم من كده إيه أن الرجل كلما كمل فضله أزرع على نفسه ما تلاقيش واحد من الطم من أوي لك الحمد لله وبسئدوا الشوضاء احنا كده مية مية ومن عباد الله الأخيار وعملنا اللي علينا وقمنا نقرنا العصر أربع ركعات وبنطلع الزكاة والحمد لله بأحج كل سنة وبعتمر ده انا كده مية مية لا يمكن يقول هذا رجل من أهل الفضل أبدا أو, أو رجل عارف بنفسه إنما كلما سخن إيمان المرء كلما خاف على نفسه برضه انت لو حبيت تتكلم في الورع تستحضر ده كدليل هذا الحديث تستحضره كدليل كلام الصحابة أننا ولدنا في الشرك وإننا مش المقصودين بهؤلاء السبعين ألفا إنما المقصود بهذا أولادنا الذين ولدوا في الإسلام لا يعرفون إلا ربهم ولا يعرفون إلا نبيهم صلى الله عليه وسلم والحديث ده يعني في موضعه من كتاب الرقاق إن شاء الله سنأتي على كثير من الفوائد التي يعني يمكن أن نستلها من هذا الحديث بخلاف ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأيضا المحور الخامس أنا عايز أخلص المحاور بتاعتي النهاردة عشان نبتدي إن شاء الله في المرة القادمة في صلب كتاب الرقاق. المحور الخامس نذكر من خرج الحديثة من أئمة السنة الآخرين احنا اي كتاب من كتب السنة لا سيما الكتب الكبيرة التي عليها محور التخريج. احنا عندنا الكتب الستة هي البخاري ومسلم وابو داود والنساء وترميدي وبن ماجة وبعدين عندنا من الصحاح صحيح بن خزيمة صحيح بن حبان صحيح الحاكم عندنا من المسانيد مسند احمد مسند طيالسي مسند الحميدي مسند ابي يعلى مسند الحارث ابن أبي أسامة مسند عبد ابن حميد عندنا من كتب السنن الأخرى عندنا سنن الدارقطني، قطني عندنا سنن البيهقي سواء كان السنن الكبير او كان السنن الصغير وكثير من كتب السنة اللي احنا بنحاول ان احنا نخرج منها زي موطق مالك وعندنا سنن الدارمي أيضا من الكتب التي نعتني بها اذا كان الحديث ده موجود في هذه الكتب بنقول ده موجود في الكتاب الفلاني وكتاب الفلاني وكتاب الفلاني لو في زيادات لا سيما في صحيح مسلم أنا بحاول اعتني أوي بالصحيحين إذا كان في صحيح مسلم بعتني بسياق مسلم كمان لأن مسلم يتميز عن البخاري رحمة الله عليهما بأنه يورد الحديث كاملا حتى لو أراد منه كلمة يورده كاملا قد يكون حديث صفحة وصفحتين وثلاثه والإمام مسلم لا يريد منه إلا كلمة واحدة مسلم لم يتصدى لاستخراج المعاني مثلما تصدى الإمام البخاري ذلك كان يريد الحديث بطرقه في موضع واحد حتى يصل الإنسان إلى قناعة كاملة بصحة هذا الخبر بالنظر إلى جملة أسانيده المحور السادس إذا كان في كتب السنة الأخرى أي زيادة في المتن خصوصا فأنا أنبه عليها غالبا قد يفوتني احيانا بعض هذه الزيادات لكن غالبا أحاول أن آتي بالزيادات الموجودة في متون هذا في متن هذا الحديث من كتب السنة الأخرى المحور السابع والأخير نحن بنشرح متن الحديث ونبين كيف نتعامل مع النصوص الشرعية باستخراج الفوائد الكثيرة منها طبعا الفرق ما بين هذا المحور والمحور الرابع اننا في المحور الرابع بعتني بفقه البخاري ما الذي استخرجه البخاري من الاحاديث الحديث المحر السابع أنا بزود بقى على البخاري أشياء كثيرة زي ما ذكرت بعضها في حديث هم الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إلي وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل